التوازن انت مش هتعرف تجيبه الا وانت سريع عارفين الناس اللي بتركب عجل هتفهمني بقى انت عشان تقف على عجلتين لازم بعد ما تركب العجلة لازم تاخد دفعه كده تمشي وبعدين اول ما تمشي خلاص انت بقيت ثابت الله على عجلتين اه على عجلتين ايه اللي مثبتك ان انت بتتحرك طيب اول ما توقف تقع هي دي انت لو على الصراط المستقيم لما توقف هتقع لما تبطئ هتقع وهتتاكل بالفتن لازم تكون سريع ولازم تكون دائم ال... الحركه والله جل في علاه قال كده في القران قال تعالى ولو انهم فعلوا ما يعظون به ما يامرون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا شوف الكلمه واشد تثبيتا لو انت عملت اللي عليك واللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه الله عز وجل يثبتك وايه مش تثبيت عادي تثبيت شديد خلاص ما تخافش بقى ليه لان انت اللي مثبتك